أَلاَ إِنَّ كَأْحَابِ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ ان آتاه الله الملك إذ قال إذا رأيت من ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فآتي بها من المغرب فبهت الذي كفر الله لا يهدي القوم الضالين ام كل الذي مر على قريه وهي قاويه على عروشها قال انا يحيي هذه الله قال انا يحيي هذه